الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الاعمال لهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل الاعمال لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفرا عنهم سيئاتهم واصلح بالهم كفرا عنهم سيئاتهم واصلح بالهم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يغرب الله لل ناسيا امثالهم فاذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى اذا اثقلتمهم فشدوا الوثاق فاما من بعد واما في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 يا أيهَ الذيينَ آممَنوا إن تَصُ الله يا أيه المذينَ عملوا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 لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجت كاهلك لاهم اهلك لاهم فلا ناصر لهم فمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبل لم يتغير طعمه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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 وَيقول الذي لِنَ آمَنوا لَلُ الزِلَ السُور فإذاَا أُنزِلَ السُورَة محُكمَةٌ وَذُكَِ فيِيه القتَال رأيتَ الذيينَ فيِي قُلوبِهِمَّ رَضَ ظُرونَ إلَكَ نَغرَ المَقْش عَلَهِ مِنَ المَوود فَأَل لَْ القاعتر وَقَ مَعروف فإذا عزَم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 ذلك بانهم متبعوا ما اسخط الله وكرهم رضوانه وكرهوا رضوانه فاحتق اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اغوانهم وَلَنَ شاء لأَرَينكَهُم فَلرَفتَهُم بِسمهُم وَلَ تَعرففَنَّهُم في حْلقَوول واللَّهُ يعلَمُ أَعْملَكُمْ وَلَ نَأنَ واللَّهُ يَعلملَمُأَعْملَكم وَلا نَبْنُ وَنونَكُمْ حتىَانَ عَلَمَ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 أصول ولا تبطلوا أعمالكم